والَّذِينَ يُ فِ قُونَ أَمولَهُ مورِييا أََّاسِ وَل يُمِنونَ بِاللههِ وَلا بالِالْيَْومِآخِذ وَمَ يَكُ الشَّيقون لَ قَرينَ فَسَاء قرينا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 كَفَ إِذَا جينَ مِنْ كلَُِّةٍ بِشَهيدِم وَجينَ بِكَ عَهَا أُل إشَهيد يَوْمَئِذِي يَوَدُّ الذيينَ كَفَروا وَعصَوُ الرَّسُولَ لَ تَسَّوَّى بِهِم الْ الأأَررض وَلَا يَكتُمُونَ اللهَّه حَديثَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمُوا سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمُوا مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْ يَكُمُ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُم مِّن فَتَيْمٍ نَّمُوصَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ألم تَرَ إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم